بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثم حتى زوتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كما لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عمين